وشارل الأمور محدثاتها وكل مهداتها بدعه وكل بدعه بدعه وكل بدعه في النار. بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه ما بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه ما بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه او بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه يا <تصفيق> أبهاماه مهم ترا، çünkü شو عبادة المنايت قبل كان إلها تبقى إخلاصا ذهب تبقى بين إيران بس بعندنا ده بجملة مستمدة درسات، أز الله عليه وسلم من هذة درسات في ونيا بين ما دري وسمعته كم، خوفير سري خلكي موازن كم ونيا، علم خين الله عليه وسلم حديث الله عليه وسلم، و نیا اما دبیت سبب و نیا کو مروف به دبیت عذاب دانش و این دجالکا جرنجام مروف هم مگه سعی کنی انتخو؟ آو شوام مروف کات و خاصا عبادت خاصا عبادت کوکی وعیبایتای کافر بونه علم شرعیا خو فیل کرنا علم شرعیا خو فیل کرنا قرآنیا خو فیل کرنا سنتا الله و علیه و سلم. دیوام هم مگه سعی کنی انتخو؟ سعی کنی بب حاضر به بین ایرا رب العالمین خرازی کین بین رب العالمین سر ما واجب کری يقول تفعلم أنه لا إله إلا الله. ربع عمين. يقول يا ما تبانجو علم هبيد. قبل لا إله إلا الله. معناه كي لا إله إلا الله. اقرأ بسم ربك الذي خلق. ربع عمين. أمر ما كري. يقول بخو فخينا. أرد بخو قرآن حديث بفخينا. حديث بيعم الله عليه وسلم. شريعة دين إسلام بخو خفير كان. فواجبك سرمة. يعني وحدامتين. فما جسده وچين حاضر بين مجسده. بيعم زاي. فواجبك رب واجب كري. إني أتأخب كان ونيا <تصفيق> ونيته وإخلاص تدا شيء كان العالمين يبتني كود ديم فيرة أفعل ما بام ديم ما حاضر بام رب العالمين رجع قيامته خير وابي جاني دا داس خونزيكي بحش لبكا بون دا داس خود جهنمadir في أفئنتها بيت أما والله دوالن باید مروی که باشه، دوالن باید ولی مروی که زیرا که دخو فیر علم شرعی بکت، ولی چه خیر نگهی دارم. برندی واجب آوا، امنیت خو صافی هات ناخو وظا م جنسانه. چه هر جای که هبید ما دنبون دیابو فیر دین خدا ببن، فیر قرآن ببن، فیر سنت الله علیه و سلم. تی وعوضیم صحک این امنیت اخلاص ما و رب العالميني بين حاضر بمجلسانه بس بوانده خود الخرازي خونيزي بحشد ورازبين ورحمة رب العالميني بكين قدير كين غضب وآقرو و جهنمي رب العالميني چه كري؟ اذا اكتبت الوان اختيت غلق اتغرنجا بوما يادو يش او ام وقت حاضر بمجلسانه اكتبت الهدف ديشت هين بهنده دي. او اكتبت الام همو بلك المنطقة كنينة المحلة كنينة الجيه كنينة ونیا هم دیگه اینه که دو دبراتینیم ها باش تربید، دفاعی تربید. ونیا دو فرق جدا ایم من بید. ونیا چونگی جاره های هر که مانطقه که بو، یه دیش منطقه که بو، جاره های شیطانه دیت فکر ابو من اینیت، دبوی اینیت، دهزرا اینیت. ونیا دبشته، ولله هنگوچهترن، ولله آو هنگوچهترن، ولایا ولله آبیتو نه، ولله هنگیتو نه. پس اما چیکار و هم همون جاییه که خرفا بوند. ونیا و هم گشت اینه که دو و هم نک اینه که دو خرفا بوند. اول دی و نیا او کس خوسرزی کس معذن نکن چجورا، و نیا چونکی جورا های دیس و شیطان به هد و رکش مربی سرربه، وشته وند سال تو دسات خنی تو علم شرعیت خنی یعنی و دوروجاتی خوسرزی معذن که تلویچیتری، و نیا او تازه وقتی مچه زنید، و نیا اف مجالسانه و اف بیک ورنیش نه، بوهندیا و نیا دبراتی ما بین ما دانم نیروی نیم بینا دبرات هم همه گا و محتاجیه أم بصارماني هم قبى محتاجي أكل من كن علم بيت أسشن دشارة زابم على المشارع أسهر محتاجي تما أسهر محتاجي بري يا أخوي بصارماني بيرامن بنتوى من آقا دار كتبة من هشيار كتبة من ياكلو أم ما بينه ما خوش ببيت أربك رب العالمين يقول يا ما إنما المؤمنون إخوة إيمان دار هم بريت أكل أم بتفي فما جساني نرى نخرب إكرى تأب ريت إني أب قوة ده وقتی از خلقت یکی تعبیه می‌توخ خلقت یکیم بینیم امکان دو نصیحت کنن و امکان دو آمش قریب کنن بجنه امکان دنیا عفتش تر نافته دنیا باشه برده وام با عفتش خلقت دنیا محولت کندش توقف خلی دیر دا جنح نجیتتا دا راضی بینا رب العالمین دست مروی که بید فو بیا قبلا الله عليه و سلم المؤمن للمؤمن كل بنيانی بعضه بعضاً یعنی مروی ایمان دارم و امکان دو کی خانی کی نوکی دیوار کی نشته و دیوار اوبینینه و خچانه مونی همو بلوکن ابلوک بلوک ای گریټونی ودی بت دیوار نخو نہ بید ام ایماندار شونیه ام نو ایمان ما کامل نابید ام درسنا بین الاتیو ما ایکو دو خوش بوید ام هارو کاری ایکو دو بکین نشته وانی ایکو دو ام بین برات ایکو ما باشی بو ایکو و ام اوچته خرابیش مدید البرای بسرمان ام ش یار کینما دو خرابی نګه هیتوی باندې عوام مجلسانه فائده تو کبراتی نیت ما بین ما داد زور بود. دچرشت ما بین ما داد نمی‌ندا، چون چارهای موجود شیطان دشت مسرب بعد شیطان دشت نخوشی بخدم ما بین ما داد. و نه اولا با اولاریتانیه، ولی با اولاریته، ولی با وکیم خاندی، خاندی، و اول مجلس نه مهم و ایک و بنا هند کافشتن نه ما داد نمی‌ندا، بین ایک می‌آید که دخوش هر ایکی مونیا خلا تیکی شهید و نه بلام جواني ابن جوان ونيا بالحكمه والموعظه الحسنه وخلت يدك ددرسك اينوا وفي براتني اخو قيدكنش شكي اول و ماجلس انا ونياف مجلسي هو كامروف عليه وسلم والسلام الوهو ماجلس رب العالمين اكنش الوهو ماجلس انا لا رب العالمين بلبن الوهو ماجلس انا چون کی علیه الحمدلله خرفا بینم و نیا و وقتی هم خرفا و نیا اساسه کی امید خرفا بین نه چو حزبها نه سر اساسه این ده نه دشمناتی و چو حزبهاش امکین دشمناتی چو کساش امکین ال فام جسنا دا مجارت امید خرفا و خوفیر دین خدا امکین مجلس اکبر رب العالمین العسمان لا لي ملاکات و متحد مروری بکته دا چون کی پیامبر بیشی و علیه هر قوم کرین تخاره بو چه هدفانه بید، بو حزبانه بید، بو جماعتانه بید و نیا، نیا تو ما بس اوی خوفیر دینه خودی بکن. فیر بنو نیا شرک و خیر فیر بنو که صبح وانی زیک به حشد رب العالمی بکت و گناهکیش بین آشیار کننده و بین آقا دار کننده جهنم و رب العالمی دید کن. جا ما مجلس تو به نام رف بنیا یه حاضر بید، هندی مربی پیچ بید. بس و الله عزت ناگ هم آن بو منابزحمت ها هکچون نبید و نیا خودی دماد حیات کل نیملاوت کت.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 و سر هزرمان به وقتی آموزش سنا حاضر بین و ما ریکاری اکودوبکی. و نیم مدرسه که او هر شتکی هبید بلام هریکاری اکودوبکی و آموزش سر آدا. و نیم هر شتکی پیفت و نیم ناو مدرسه دابزانه تا و همه دیده سبب هند کودرجه تبتل را رب العالمینی بلند و بتل رب العالمین متحت بکت لالی ملکه داشت. چونکی آواکس راد بیت آویش گرند بوام مدرسه نا خیرایی گله کمازن آخره و کی من اکی نیه و کی من و نیا نیش بده خراب جروي مؤخرا چونكي يا خدمت اون كات قرب العالمين ملحت كيف بتن العثمانه وملحت وکات لالي ملائكته اما كانت نصيحتك من حسكر دسبيك اب وبتا اخو امبيجين ان يا د مفيده ليبرين ونيو د بيتا سبب هندكا ام بخو حاضر بينا واما جسانه هم العالمين بحشت رب العالمين بكين. أما شو هدف هدفه دي البشوة مجرسانة نيلا ما أفكتبه داس بكري وانيا كان داك الوهي ميوخان دي وإن شاء الله وانيا عوماي دي تمام كين أميد جاشت لنا باب وما جاء في التطيوري خدا نكتبه رحمته خدا لبيت دي بحسين دي كاتكوة چه آيات واتنا چه حديث واتنا سر تطيورة تطيور يعني چيا يعني التشاؤم بالأشياء التطيير يعني التشاؤم بالأشياء هذا لا يجعي الى الان وقتا عندك حيوانات ديتبنا دفعنا في حيوانات نحصة ومدام ما في حيوانات ديت دي ينهاتت مالا من دا خرابي خرابيكي تمن ووقتا عندك طير نيشية بنا سر مالا اكي وكي بوم, بوم اكل طايرا هذا لا يجعي الى الان لماذا سر بانا اكي؟ بمشند افه تي تازي ال بموليد يعني هيك بموليد يريد جكو كيه وبن موليد يريد هذا باش نطور هذا وقت الجاهليه قبل پیغمبر بيصلى الله عليه وسلم هبو يعني لو كوني هش دو متطور ب افتطيره يعني ايش نكاهتي رقمه يعني باش نقل رقمه جماوراته جكو هاد الشيكي هبيت جماوراته هك هندبيت وكي رقم 13 بيجن تو خير الخونه بيني ودي همش تي خرابي ياهم باش نم حكا فلان مروف هاتت مالاتتا يان تو ديتي تو خير الخناب نيو ده خرابي بوته برهند خودان الكتب ده سحكتا في واجت تي نكا آياد ناف اسلامي ده چد بشد بواجتانا و دين اسلامي قرآن رب العالمين قرآن ده چو بوتيا و حديثت بان برسع واسم چو بواجت تي كا اول ناف جاهلية ده هبون طبعا چش اكتدانية او ایک خدا خودان الكتب برهندش يناي كا يه دير دين اسلامي وبالعكس وآية وحديثات بعمره وتنص الله عليه وسلم. شو جمال الناس دين <تصفيق> الإسلام ده؟ تمر فيه بس رب العالمينه، وأية مصيبة ونخوشة بمرفيتين بس رب العالمينه. شجرة نا طير، نا مروف، نا نائنا، شو مرفي نائنا، شو مرفي نائنا، أية مصيبة بمرفيتيني العالمين from decades, people, animals, all magick the shrimp and all of them said to him He was whose Espiritu his wife to repent and we came to long after Ni función and as farmers where etc they were thinking individual whos and god have been attacked and many men They asked him to think, girlfriend, anything for his life, همو گوه مصیبت بمرویتین بس اكمروه جرا خویا خسته سارشتکی عمر ویدلی خوپی و گرید واری واد بجی بر وی طایر یات فجا تایر نش نیب دونیه نو کاک بگ خودان دونیه همو گوه مصیبت بم مول امرویتین بمرویتین ونی همو اوه مصیبت داشتین بس رب العالمین جانا طایر تنید نا حیوان تنید نرا کام تنید آنجا رایتید یک جور گافت ونی و كهرب چوبا دبیجنی پیوی شاریه ی خرابه بجا فمروین احسه ونی چتهو يوم بالعكس بركات وني هذا بنيه كارتر شو وني كهرباوت ولا بيشافيه بعشا، وبركات جلهاذ، وني رب العالمين أودت، ومضيبيتهنا خوشيش ياللهم رب العالمين نا قريضان يا تجرأشته هوا، با العقائد الجاهليات أبو طعان الله عليه وسلم محتيات يا هنا تن، قت أمته وقت إشيار بن أبو أبو مخالف شريعتنا ومخالف توحيدنا، كمرف عبادات رب العالمين ودهنا كتاب أول آية إيناي وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون طبعا هذا قوم موسى عليه الصلاة والسلام في جماعة فرعون وقت موسى عليه الصلاة والسلام بهاتيها نارتا وأذا قتب غنباريخو قتب موسى عليه الصلاة والسلام شكتب موسى عليه الصلاة والسلام قتب إنا تطيرنا بك فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيّر بموسى ومن معه قلت موسى عليه الصلاة والسلام او قوم رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام بهاتي هنارتن وقت هاتي هنارتن وي قومي تشتكر وقت برفرهي هاد بو وقت حالي, حالي خوش بو وانيا زراعة وا باش ام برانا كباش بو قالوا لنا هذه تبجن والا باش رب العالمين وي وقت المصيبه دك بو هات بو بارا ناد بو نزرعهات واخرا بو يتطيروا بموسى شو بيجن؟ يه موسى عليه الصلاه وسمهات هات ينوف مدا وهو كاسد ايمان دار هات, هات كأن دا نو كانش نوكش انداكيتين دبيجن الله في لانكاسيونيا فنان او جماعات كونيا او الدين ياخذيتشن ودي ودی سنت اچن ودی ونیا ورا کیچن ونیا کی عالم هم اب گهین نه ایک ودی اندی چن ونیا براتینی نه فخر کی دازور کن بیا والله اوات نه در مخیرونه دیه اوه مباشهونه دیه وانه شوت گوت موسی علی صلاتو و سلامات گوت وا که ساوی ایمان اینای موسی رب العالمین جواب داد و گوت الا انما طائرهم عند الله رب العالمین جواب داد و گوت چی جارشته ونیه چی مصیبت نه برمرو وکی یان بر حیوانکی، یان بر طیرکی، یا بر رقمکه چوش دنیا. هر مصیبت کاتهد، هر خرابی کاتهد، هر نخوشی کاتهد. ألا إنما طائروهم عند الله. اف مصیبت و اف نخوشی هم ملكيتن، هم الله لرب العالمين تين. رب العالمين آموزت کلیک فکری. بری عرض عسمان به تشکر امپین جهاز و صلا خیر و باشی و مصیبت و نخوشی و هم مو یتاتینا لیک فکران، یتاتینا آیا رب العالمینی بود همه کسانی بیسیم برنده دبی نخوشی و مصیبت نبز بو ایمانداریتند بو کافریشتن بو مشکیشتن بو منافقیشتن اوه متقسیم او ولكن اکثرهم لا یعلمون بس اغلب الوان نظم نظم کرب العالمینا مصیبتاتین خلا و لا مرغ و حیوان و طیر نحسن رب العالمین گفت الَّا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ أفهمه مو أفن مصيبة أو أفن نخوشية بتين هم اللي قال رب العالمين أبه كحسكر دمر نكت أهل عردي هم مو خرابة بير كوخراب يكب قد كس هم منكم كان هم خرابة منكم من هم منكم من, من, من كان إلا بإذن الله إن لا إذن رب العالمين نبي برهن ده قولي ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون بس أغلب الو نزان درابنشن نسبة خرابي دنا مروفكي دنا رقمكي دنا طيركي الله يعاف طيارة سر مولما يشيا أم خير الخنابيني يانا فلان كسي نحسا قال هو تمولا ما وقال هو تجمع عندهم خير الخنابينو وده خرابيهم ما هيت رب العالمين أفهم مو قولي أخلده طائرهم عند الله. أف مصيبتنا خوشية همولا رب العالمين اتن. تعالى قال طائركم معكم. أمات آياتك وديدة رب العالمين يقولون. قال طائركم معكم. أو سيء. بيغمبال رب العالمين فريكرين. أبيت قصة رب العالمين من سورة ياسين دقولون. إذ أرسلنا إليهم اثنين, فك... اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين. فقالوا إنا إليكم مرسلون. قبل علی سپیر عباد را بفرایش کردند، مکاوم کی بفرایش کردند که کسوار هر سه و گوته قومی خود، گوته آمر قبل علیم امید فرایش کردند. بوده ناف شرکه و کفری بین درد برونا توحید و برونا ایمان. اینا و گوته قالو اینا تطییرنا بیکم. و تم خیر خود دیکی. جوته آرنده. لی نم تنته و تو اون که اون که هر سر پیغمبری نیا خوب بر دوام بن و سر دعوای خوب بر دوام بن و نیا او پیغمبر هموقا به سبب رحمینه بو خالکی هموقا هر قومی کی دوام بن و نیا رحمن رب العالمینی بتوان پیغمبری صلی الله علیه و سلم و ما کان الله معذبهم و انت فيهم بتوان رب العالمین وعذاب نود یا محمد صلی الله و سلم هدیت نافذه پیغمبری صلی الله علیه و سلم الرحمه هم مو پیغمبرت و نیا و هم عکدل به شرکی و کفری و گناح ها دو لی اینا اوید بناسبب رحمه لالی عذاب و نخوشیه اف پیغمبره و نیهاد بون دعوه گل واد کرو گوتي سر ریکا جهنم بيننا بين الناس دا حشد واد گوتي لئن لم تنتهو لنرجمن نکم واد گوتي هنگو نر آوستن و دعوه خوبست نکن گوتي هم ده هنگو رجم کنی نعین ده برا هنگو ده نتا هنگو تکوشن اجا هنگی وقت جوابی قومی داده، چونکی واقعیت آن، وی قومی بوده و هر سپی غمبارانه، وقته یه انگشتی ناف مدا مخیر خوندیدی که، و خرابی و مصیبتی مصیبت الناف بماتن، اینا وقته طائركم کم معاکم، وقته آف مصیبتها، آبیتین اسرینگو، وقته آو سبب واقع نحایا، آبی هنکن، نسبب میاد، و نیا چونکی همو جوابی غمبارو مروهت ایماندار سببیت رحمینه ابو همو جایی. رب العالمين رجاء قيامته رانا بيت هندی ایک مایا که اموحد بيت و ایمان خود ابتنه ها بيت کنگی قيامته چی گفه مو توحید و ایمان نما بس مشرک و ما نبه هندي ده قيامته هید اما ایک ها بيت که سر عردي بیج إله إلا الله و عبادتی برعب العالمين بتنب کت چجار رجاء قيامته نا حتى هتو افهم مو هنگیده رجای ماته اد بله این دبزان این ونیا هموقا به پیغمبر عمرو وقت ایمان دارو عمرو وقت متاقی هموقا به سبب رحمینه بو هموقا جایکی شو جا سبب چنینه سبب خرابیه و و مصیبت آنینه بله اندشواپ پیغمبرانه گوته قومی خود را طائرو کم معکو گوته آف سبب واقع نه هناءم هنکن طائرو کم معکو این ذکرتم گوته آن دبزان اندوز را خودت سبب واقع نه ویت به پیامبرت هاتی نبیجنگو برا عباداتی با خودب تنب کند، دبتش نب حشته، اونگه بیجن نه اصلا همدشرکی کند، دبتشیان جهنمی. پیامبرت هاتی نگو لناف عذاب و دو بین ندارد دنیا و آخرتی اونگو بینن بین نسر و دلفریل دنیای دا، ول بحش در روز قیامته، اونگوش یه پرازی نه بیجن اصلا و خرابی سبب اونگو بومیاتی، اینا گیوب پیامبرا ویت، آو گناهت هنکن سبب واف مصیبتا بونگوی دن، چه کرم العالمین بیجد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أَفْمَصِيبَتَ الْبُمَاتِينَ هَمُ هم سبب حَنَائِقَ أَمْكِنٍ. شو جال سبب حيوانية، سبب رقمانية، والله بوما تسر مولمن، والله فلان كس هو ت مولمن ده، والله فلان كس يعزديتهم، والله سر رقم سيس ده ما، وني أواجه ترى شو شو جو بنيه؟ والله بومصيبة بمربيتين، هم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هم برواجن حياة. بروا خرابية أبي أنت كين، برهندي أهم قوى مصيبة ونخوشية سبب وجنحنا. ويمرف من راجع أخو كتبه، ومرف ساعته في شو جناحه. توابيب كت رب عند الله. يا طائركم معكم. نآياته نا أكيد بيجيت، أوى مصيباته تينيت، تينتا خالد رب العالمين، أشجر مرووهو، حيوانه، طيره، رقم، أوى مصيباته مروبيناء النخوشة مروبيناء، يا دويد بيجيت بس سبب كتن، برشة مصيباتهم مروبينهن، قانو طائركم معاكم سبب واجن حنا أوى أمتكين، هكاءك بيجت بوجن، بوندا مصيباتهم مروبينهن، بوندا نخوشة مروبينهن، ونقبلها هذي الكلمة، فحص كان خوب كين، بو قن... بو وصح كين ولكن يقول لك ان سبب لك ان يكون لك ان يكون لك ان الله لك وسلم يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان الله لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك وصالكا خوش بو دابجنة اللهم رفض باشن او رب العالمين يبرهن ده عبد ناسا ماد ناسي لك او رفض باشن خوده او باشي بو خاطر مياده اما وان تصيبهم سيئاتون چه او نخوشي و بغطنگي و حشكاتي هاد بو يقول هذه من عندك دابجنة في عمبالي صلى الله عليه وسلم دابجنة او السبب تأي محمد صلى الله عليه وسلم او مصيبتا و نخوشي يتو هاتي انا اف نخوشي بو متن او بل مك رب العالميني بارنده وتابعان بليس الله الله وسم جوابه ده قل كل من عند الله بيجهمو لا لي رب العالميني باشي لا لي رب العالميني تاد ومصيبةنا خوشيش لا لي رب العالميني تاد ما أصابك من حسنة فمن الله هكا باشيه بتهاد زان أبا فضل وباشيه رب العالمين قال تاد كات شو جرى سبب ويه باشي أمر وينيا أم هو يد باش كما هند عمل صالح كربيت قرب العالمين باش يبدا تمام كورس قيم بدا تمام كبر فري بدا, بدا فضلك قال ام ساحكينه باش ابي امكاين واشرد باش ابي امكاين أم بين, بين عمل صالح هاك قالك عمل صالح كد وقالك عمل صالح همه بيني بكرهك ترازيدا قال نعمتو داستي بتنه بس دستي ونيا دي او نعمتو داستي ونيا جرامبيت وعملي مروفي حمود السويدي برهنديت جوجارا بلا مروفي وحساب نكد كوارتي باشيك بومرويتي طبعا مين مواليد دا تمروفي صحه دا تمروفي هر نعمتو جامرويت كت نسب باشيامروفي كاتومروفي رب العالمين, رب العالمين. رب العالمين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من فمن نفسك وتهر خرابيكو وهر نخوشيكش متبد سببه وتي فمن نفسك يعني سببه وتي وما وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم بهنده هر گناه گامروفت گت او سببه او مصيبه امرو بمرو ويتين وقت المصيبه بوتهات نخوشي بوتهات ونيا فقيري بوتهات هر نخوشهك هر مصيبتك بوتهات مرو بلا سحه تبع كونيا بما مرو مراجعه خب كتبه بل هادش رب العالمين بجد، فلو لاذجائهم بأسنا تضرعوا بجد، واختين مصيباتنا خوشتان رب العالمين بهند أف مصيبات هير، إنه دام بخو فجرينه دام بخو توبةب كين دام دا قناحة بيلين دام معه كمربي كشونا دعاء مربي كشوفدخلينه قاون دان ونيا مربي سحنا كرافخوم مربي فحص كافخونا كراف من شو قناحة وش واجبات أزى مقاصرهم، سبب رب العالمين مش فلولا اجئهم باسنا تضرع مش وقتها مصيبته انا خو شيف ريتكم بويندينا دعالم توبيكت دعالم من ارمتش كنا حنا رب العالمين بيشمن سبب سحكم نظرت كام خلكي جاك حرام دهی سخود داریش که ما هندکش تیکش تکه حرامه نابد از سخود داریش که ما بی ازبرادرینیا هندک مروvat کم کاف مرووا یه خراب نابد ازبرادرینیا و کم تیم مروسح کد خو فلولا اذجائهم بسنا تضرعو چی که فناخو شی بتهات مصیبت بتهات فقی بتهات سحک خو کدچی گنا حنا دوتوبب کی به هند رم رعامینی فناخو شی بتهاتی به هندی ف مصیبتا بس ها کمروی توبانه کرد ها کمروی چه خوند هنجي رب العالمين <سؤال> ونيا اجد داركيت برفريب ومريبه فلما نسو ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ربع العالمين مش عند مصيبه ابو عبد اخو فريكه عند بخو توبيب كدا بخو رجا يتمدو بيشان ما مبيد صحته كل بيت هكا ربع العالمين اخو العالمين هنجي عليهم شيء ربع العالمين يعني في بس وی ندید خدا گناهت وی خوش بید، ونا راز بین آخودید دید، ونا به حشد دید، چون یکا به حشد دید دسکه کتف خو، یکا به حشد دید عملی و به حشد کرد. بس ما دم عفگرینگی نه تواند، بس یا وی بس دنیای، کم کن نه دنیای، ربعم بچه از باج دنیای دم وی. جد دنیای دو با بس روز عقامته وی مروید چه بن الرحمه رب العالمینی دشت آبلاه رب العالمینی ونیا بس بو دنیای اکیری بس شلی دنیای اکیرین دبید بهند وی روزه ونیا مرور که فقیره الحسنات چه حسنات و چه باشینی نه جناب و آیتنا ده ما رب العالمینی بوم دیار کرد که آبیت سبب نخوشیا و مصیبت که بمروری بین همه آو گناهن و آو خرابی نه بمروریت کرد اما چه چراغشده همانیه مرور نیا کو بیشه نحص و سبب بی خرابی مروریتین طائرمانیا که ی نحص يون رقم منية يون جي منية چوش تهو منية إلاي أو تشته نحس وبيتة سببه هندئك خرابي ومروبيت همو أوغو نحن أوي مروفتكات همو أو خرابين أو أوبي أمري يا رب العالمين أو أمتكات هموغو في أذا سبب وي خرابيه ومصيبته أوي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى پیغمبر الله عليه وسلم الجديد لا عدوى يعني ايش حبكونا شيد عدوى اوكو ايش, أم إيش الله عليه وسلم ايش هبخو ناي يعني من البشت إلا بإذن رب العالمين نبي. طبعاً يهاي إيج بجد والله هاي إيش تتوشيت يا يا الله وعيسى ما أتى في حديث عربي الوربو يحاضر بو ناف مجلس يا عم بليد الله وعيسى. وتيار رسول الله بيجي لا عدوه إيش يا خوب ناشن رب العالمين نبي. عربي رسول الله وتحيشترت من وتيامو أكيد غزولنا شعيب لينيا. که یک حیشتران نخوش دهیت النافد، که یه من همودی نخوش بند. که توی با وچیه. اینا پیامبری صلی الله علیه و سلم گفته، حیشتراتا خالد رستند. ایکه دان نافد همودی نخوش بند. که اول حیشتراتا یا نخوش او نخوش کردی؟ که فم من عادل اوله. که او ناف حیشتر بوده کی نخوش کردی؟ که توی رب العالمه میگی. یه رب العالمی. اذن سرنه بید. که یهش بالو ها که اذنیش سر هبیده ایش بلاو هبید پیغمبری سالله الله و سم حسگر نیشات صحابه ها بداد و نیشم ها بداد ونیا که وگردنا ایشه ها بس نا بید ما او بید که ایشب خول من دشتوی آنویده هتمن ایلا ب اذن رب العالمین هبید ونیا بلکه يا کسی کشی شارزانه جاره هی دو برانه یا دو کسی مالکه دا یان برانه، یان جنومیرن. و, خارن, و, و, ايه, و, ونیا, ايه, قرد, و نیا که عهد نزیکی ایکن، همون عهد نافمالداو. او آمانت خارنو و خارنو، بلکی ایکن، بلکی خاولیت وا ایکن. و نیا دبی نیکی پرسیفگرد. او یه دی نگرد. و او گلک نزیکی ایکنش. ایش همون خونا چید این لب اذن آر ب العالی انبیت. باسته تفردترن، فرد های چونکی خو الله علیه و سلم، آخر روز که ایک هات، ایش که هبود کدی جذام. دیان مرور وید گرید و گپید هندک چرا بیته سبب هندک کمرور ویلاکش بوده مرور بهب می‌ریتیش، بسیار وگرتنه. مختهاتی اللّه پیامبری صلّی الله و سلم، آو مرور کاب صرما بی، آو اشلابو. اینا هر کسه که بصرما نجبو، و هاد بلالی پیامبری صلّی الله و سلم، و بی عدابو پیامبری صلّی الله و لی و سلم گود بهندک اسوات مبصرما بوم، پیامبری صلّی الله و سلم چه دستی المیرا، بس جنانه اما میرا چه وقت بی علی ولدتی، بی عایان عهدا. يعني فيدي عهديته بيعمباري صلى الله عليه وسلم بيشتئز بصر ما بوم وتودين إسلامة شد بيشتئم أزه جباجيكم الله عليه وسلم بيش ده في قبيل كأو إذا بيجت بلي الله عليه دا الشيخ نذوي وتيرجع فقد بايعناك وتحاول جني ادسخف دافمن دا وتحرمه عداو بي عداده يا الله عليه وسلم المسألة أما وقتي لا عدوه ما بصرمانة إيش رب العالمين الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد مش اوك سي اف ايش اللي بيتكزوامه بيجيت برفرا شتو تو برشيريت راضي بيجتهو خونديلكان يعني خباريزن بيانبر يس الله عليه سمي غوتي يا ما خباريزن خديت قران دي غوتي وخذو حذركم بس اما عقيده والدين وبورياما اوا كاي شابخو المنوچتاي كي هيكش نهايه من الا جنبيت ولكن اذن الله يقول لك ان يعني يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يقول الله يقول وسلم ان الله لا لك ان الله يقول لك في الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يقول لك ان الله يقول لك یتنه خوشه بن نابد حیض تارت خود به تیک هلکتگل ائی که حیض تارت ویه درس بن بوده ایشل اکودو و نگر هر پیامبری اف بوما گویی سال الله و علی سام و هر ما لا عدوا برند عواده هی تجمع کردن ما بین واهاردو حدیثانه ک اواه پیامبری سال الله و علی سام حسکر مفیع کرد که چجرا ایش نبخون آتشیت ائی ول ائیش نه ایمان این لایب اذن را بالعالمی نبید بسی گویی ما شبکن گویی ما خوب برندی آوردش تا نکاحتی دانان کمرؤ وقدنه خوش بیتویش اکه آب وگرتنه که دکتر دنبن بیشنه اولتی بود اوده کدابید کس نشده لیو آوت تیکه لیو کس نکات اولت که موفق شرعیه یا مخالف نیه خوب پیغمبری صلی الله و علیه و سلم اقتیادی جردم داسیبو، اولگیانه ویبو پیغمبر نشود صلی الله علیه و سلم خوب آراست، مخدای گویی یه مش و خود و حضرت پیغمبر بیشی صلی الله و و سلم هک کی طاعون لبید که ویش ایش اکه آب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 شيء قلت ولا طيارة قلت طيارة شمانيه شو مرؤوف النحس مانيه شو حيوان مانيه نحس بيد شو طير مانيه نحس بيد سببه هو بين والله تسر خان من پیامبری سال الله واسمت می‌دهم. لا طیارته. بوده چیست؟ دوونی؟ بوده چیست؟ نیکوی نه حزبی دو سبب و خرابی مروری بود. و دمرود بسرو ما کدش جرا آواش دانه همه تیپا ویند در ناف و عقیده داوید دا لیره اون دا ناف سینگ مروریده. تیپا وان همه حتی عقیده ما به خوده پیده ایمان ابراب علمی نه اوا. کتب همو باشیا خوده بوده ومصيبتهاش او بدتيه فكاس نشت سيرتا راكته باش الى رب العالمين النبي ولا هامة بيان بريس الله عليه وسلم تايباتيش جوتي جوتي هاما باشي أو الطيراكت بجني بوم بيان بريس الله عليه وسلم جوتي بوميش نيه الشريعه تاك بيجي بوم يا نحسه يا نكتو سربانك وسرخانيكي يا ناك ديت يعني اندا فدي في مال مصيبتك وايشك بهت بيان الله عليه وسلم ولا هامتة. که توای بومیش طایره کوچی همون طایر دی نپیشید بید خرابی بگه این تمروی، خونه پیشید بید باشیش بیه این تمروی. ولا صفره. حدیماي که پیامبر گفت الله و عليه و سلام. ولا صفره. يعني های وقت های الناف هایت قمریده. يعني او هایت عثمانی. صفره. های وقت چنده یا؟ محرام. دی محرامه صفره. های وقت بناه های وادویه الهای به قمری. هوا وقت جاهلیتی دا قلب بو آفاییه بو بو سفر نه یکی جنتی نه. هنات تجارت کردن هنات سفرت کردن. وقتی آفاییه آبیومه و خیرت دانیه. و همکارش شر روح راضیاتی دا هی. به هند پیامبری سال الله وایش متوالی آسافره. وقتی آفاییه آبیومه زرار ونیا؟ ونیا ونیا ونیا ونیا ونیا ونیا ونیا و گی امو حیوانیه، حیف خو زراین مروری نداد، و حیف خو خرابی نگهین تمروری. و نیه نابد مرورف، و نیه می‌دونه ولله حیفه یان و کی بچه چهارشنبهه، یان نه سفر نه کم، آناس نه کم. و نیه ولله چون یه روزه که بیومه، چیوش دیونیه؟ و نیه نروش، و نواخت، و نیه و نجمره، و نساعت، و نهایف، و نصال. چه و الله و علیه هذا أهم شيء كثيراً؟ أهم نفسك كثيراً، إنما يعني بخاري مسلمة وزاد مسلم ولا نوء ولا غولة ورواة مسلمة، يتحدث الله عليه وسلم تشتكليش يقول يزيدك لي، يعني بشتكوتي لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفرة يقول ولا نوء ولا غولة نوء بح استرا یعنی پیامبری بودیسال الله و علیه و سلم استیرش چجورا نباشی دن خالکی و نخرابیجده چون جورهایی بجای کتاب جاهلیتیابه فلان استیر مدام وقت داره اند خرابیجده ایجده میرید یا نصیبت اجده ایجده میرید پیامبری سال الله و علیه و سلم ودشو استیرش خرابی ناقه این نخل کی و باشیش ناقه این نخل وقتی پیامبری سال الله و علیه و سلم روزه الله و علیه و از غوتيرب العالمین شڤیدی كبی شڤی باران هات پشتینگی پیامبری سا الله و سموت ربا العالمین اسپیدی گوتی کحدیثا قوسیه و تا عبدتمن بوندو بش شڤیدی وقته باران هاتی بشکی گوتی مطرنا بفضل الله گوتاو باران شڤیدی هاتی او فضل و رحمه رب العالمین بو و تا وی ایمان ابمن های ایمان رب العالمین های یعنی و کفرین یاب استیر های شو گی استیر باران نا اینن پس هندک خالقیش چجوری؟ هندک آشگویی مولا باران بومهات بر فلان استیره. فلان استیره اما باران اینا. بر هندش رب العالمی گویی ایمان بنیان میاد ایمانا پستیره هایی. استیر باران اینا اینن. هی بارانیتی رب العالمی نبتنه. بر هندش ایراق گویی ولای نوآ. یعنی نه استیر فایده ات چهی نمرویی و بارانه تینن. و نه مصیبت و نه خوشی و مرنش تینن. بس رب العالمی تنه. ولا غولا. يا ماي كحديث في عمري الله عليه وسلم. كان في كدي يقول أنا ناب اتنافن قلابيت. ولا غولا. غول يعني أو الشيطانة. قال أجرها كمروفي اتنابيت. يوم مرف جاكي بيت جاكي يعني مروف ونيه كسلي نابيت. ده بني مروفي. من خودش تک رشدیت پیش جوامن چو یا صدیم نه. یا گرگ جوامن رو بذخیر دا. ببینی بچه ملله ای کی لانیم همشو بچن کابوس. آدمی بچه دس حفکم نه. بچه مروره که راش آورد دس حفکم نه تا اسخان دکاندم. بیا عبادی سال الله و علی و سام گویی افتشته همون چیه؟ اف رشاتیه و اف خان دکاندن و اف دنگه و اف رونویتن و اف دنگتینه و ما احترم باب تنيا ودي أبهاموش ولا شيطانية خد ناترسن ولا غولة ودي ناشي تشوز زرار الهنگودس ناشي تابكوجيد ب الله أصواتهم كده ما خد بس أسمع بيشوار بماله هذا شيطانة بس يواتي تاب ترسينيد أما بيشي ناوي تاب خد دقينيد بيشي ناوي تاب كوجيد الله ناف ترسيد ترسيد جاء ترونه على كأس الشيطان ذي اليرب بالإنكاد، عالم دليل السيء، هو والله فقراء عالمي فدّت، والله فقراء بوشيت جئين تمن، والله فخنابير جئين كسر مقبرة إنيد، ياأنديش تكيس سور بيش جابه وين الله، ولا يعني شيطانة. يعني همو اوه هكا مصيبتك ونخشك ومرضيهات همو للي كتت همو للي رب العالمين تنته ونك حديثت ماين يتبيعن بلي صلى الله عليه وسلم سار بي بواتي هم عشوكي وقتاكا دي تأخير بي بل عبدوين وابو درسك وصلى الله وسلم على خيري خلقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله العالمين